فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا, واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا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 فلم يجدوا لهم من دون الله أ ن ص ا ر ا وقال نوح ا ل رب لا ت د ر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا إ ن ك إ ن ت د ر ه م يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا ك ف ا ر ا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا الله اكبر